ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ضن السرور عليهم دائره السرور وغضب الله عليهم ولعنهم و أ ع د لهم جهنم وسائر مصيرا ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عزيزا حكيما إ ن ا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه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 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أ ع ت د ن ا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إ ذ ا انطلقتم إ ل ى مغانم ل ت أ خ ذ و ا هذا و نا نتبعكم يريدون أ ن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل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 وان الله أجرا ح س ا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليم ا ليس على الاعمى حقا ولا على ا ل أ ع ر ج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومن يتول نعذبه عذابا أ ل ي م ا فقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا ومغانم ك ث ي ر ة ي أ خ ذ و ن ه ا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعدل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم وكف أ ي د ي الناس عنكم ولتكون آ ي ة للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد أ ح ا ط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ا ولو ق ا ت لكم الذين كفروا لوله الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه ت من بعد ان اغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم ا ل ذ ي ن كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أ ن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان ت ط ع و ه م فتصيبكم منهم معرة ع بغير ل م ل ي د خ ل ا ل ل ه في ر ح م ت ه م ن ي ش ا ء لو ت ز ي و ا ل ع ذ ب ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا منهم ع ذ ا ب ا أ ل م ي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 ف أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ل ز م ه م كلمه التقوى وكانوا أ ح ق بها و أ ه ل ه ا وكان الله بكل شيء عليما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 س ي م ا ه م في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في ا ل إ ن ج ي ل كزرع اخرج ش ط أ ه فازره ف ا س ت غ ل غ فاستوى على سوقه